ثم اتخذوا العجل مِنْ بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم طور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا بيِمَا نَقُبِهِمّ سَاقَهُم وَكُْرِهِم بِآيَاتِ اللِ وَقَدْ لِهِمُأَمْ بِياَا أَ بِغَيْرِ حَِّ وَقَوْلهِم قُلُوبُ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 مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ضَرَبَهُ عَنْ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا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 حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم العبا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما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 يؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الاخر اولئك سنؤيهم اجرا عظيما